بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تصل <تصفيق> نارا حاميه تسقى من عين انيه ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه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 أنت مذكر لست عليه بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم.